فَيَقُلَ رَبِّ لَلَا أَخْخَتَنِي إِلَ أَجَلٍِ قَربٍِ فَأَ الصََّّقُ فَأَ مِنَ الصَّالِحين وَلَي وَأَخخِرَ اللهَّهُ نَفْسًان إذَا جَ أَأَجَلهَا وَلَّهُ خَبير بِمَا تَعمللُون اللهم قدمت لكم هذه التلاوه من شبكه ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على www.ملامح ذكر خير المساله وخير الدعاء وخير